ل ل موسوعه ا ل ذ ي ن يؤمنون ب ا ل غ ي ب ويقيمون ا للعلوم ص ا رزقناهم ل ي يؤمنون ا أ ن ز ل ا م ن ه ق ب ل ك و ب الله آ خ ر ة هم يوقنون أ ئ ك على ا ل ر ب ه م وأولئك هم ا ل م ر ح و ن ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ر ت م الله على قلوبهم وعلى ك م ع ه م وعلى أ ب ص ا ر ه م غشاوه ولهم عذاب عظيم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 واذا لقوا الذين امنوا قالوا آ م ن ا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اولئك الذين استوعوا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقبنا عن فلما أ ض ا ء ت ن ا حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثل ذكر ع م ي فهم لا يرجعون او كطيب من السماء فيه ظلمات ورعث وذوق يجعلون اصابعهم يجعلون في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد ا ل ض ر ق يغطط أ ب ص ا ر ه م كلما أ ض ا ء لهم مسويه و إ ذ ا أ ظ ل م عليهم قاموا ولو شاء الله ل ذ ه ب ب س م ع ه م و أ ب ص ا ر ه م إ ن الله على كل شيء قدير يا أ ي ه ا الناس ا ع ح د و ا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم ا ل أ ر ض فراشا والسماء بناء فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وان كنتم في ويب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره, فأتوا بسورة من وابعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين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 قالوا هذا الذي ر ز ق ن ا من قبل و أ ت و ا به متشابها ولهم فيها أ ز و ا ج مطهره وهم فيها خالدون ان الله لا و ن ن ت ح ي ي ض ر ب مثلا ما بعوضه فما ف و ق ه ا فان الذين آ م ن و ا فيعلمون أ ن ه الحق من ربهم و أ ن الذين كفروا فيقولون ماذا أ ر ا د الله بهذا مثلا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 ويقطعون ما امر الله به أ ن يوصل ويفسدون في ا ل أ ر ض أ و ل ئ ك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله و ك ن ت م أ م و ا ت ا ف أ ح ي ا ك م ثم يميتكم ثم يحييكم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 وهو بكل شيء عليم واذ قال ربك للملائكه ان جائع في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يخسر فيها ويسقط الدماء ونحن نشد نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم آ د م الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال فقال أ ن ب ئ و ن ي باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال لا آدم أ ن ب ئ ه م ب أ س م ا ئ ه م فلما أ ن ب ئ ه م ب أ س م ا ئ ه م قال أ ل م أ ق ل لكم قال أ ل م أ ق ل لكم إ ن ي اعلم غيب ا ل س م ا و ا و ا ل أ ر ض و أ ع ل م ما ترجون وما قلتم تكتمون واذ قلنا للملائكه في الجنود ادم فسجدوا إ ل ا ابليس انا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا ادم أ ن ت وزوجك الجنه وخلا منها وغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه ا ل ش ج ر ة فتكونا من الظالمين ف أ ذ ل ه م ا ل ش ي ط ا ن عنها ف أ خ ر ج ه م ا مما كانا ي ه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في ا ل أ ر ض مستقر ومتاع إ ل ى حين فتلقى ادم من ربه كلمات فساد عليه انه هو التواب الرحيم قلنا بطول الله ا جميعا فانا لهتنا كلها فان لم ياتهن لكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك أ ف ر ح بالنار هم فيها قاعدون يا بني إ س ر ا ئ ي ل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوتي بعهدكم واياي ترحبون و آ م ن و ا بما أ ن ز ل ت م صدقا لما معكم ولا تكونوا أ و ل كافر به ولا, ولا تشتروا بالاتي ثمنا قليلا واياي فاتقون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 الذين ي ظ ن و ن أ ن ه م ملاقوا ربهم و أ ن ه م إ ل ي ه راجعون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أ ن ع م ت عليكم و أ ن فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تبدي نفس عن نفسي شيئا ولا يقبل منها شفاعه ة ولا, ولا يؤخذ منها عدل ولا حمص ر و واذ ن ج ز ا ك م من آ ل فرعون يشومونكم سوء العذاب يدبسون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم و إ ن فرقنا بكم البحر ف أ ن ج ي ن ا ك م و أ غ ر ق ن ا آ ل فرعون و أ ن ت م تنظرون و إ ن يا ع ب ن ا موسى اربعين ل ي ل ة ثم اتخذتم س العجل من بعده و أ ن ت م ظالمون ثم اعفونا عنكم من بعد ذلك لعلهم تشكرون واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلهم تهتدون واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العدل ف ت و ب و ا الى بارئكم فقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عندما فتاب عليكم إ ن ه هو التواب الرحيم و إ ن قلتم يا موسى لن نؤمن لك أ ت ى ج الله جره ه ف أ خ ذ ت ك م الصادقه و أ ن ت م تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيباتنا وزقناكم خ ل و من طيباتنا وزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا ا ن ف ت ه م يظلمون و إ ن قلنا د خ ل و ا هذه ا ل ق ر ي ة فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا الحقه ان نغفر لهم خطاياهم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا منه و ا ا ء بما كانوا يفتقون واذ استبقى موسى لقومه فقل نضرب بعطاك الحجر ة ف ج ر ت من و س ن ت عشره عينا قد علم كل ه ن ل ا ء نشربهم كل ما اشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين وان قلت ا ل و س جعلا نصبر على طعام واحد تدع لنا ربك ا ل ن ا ربك يخرج لنا من ا تنبت الارض من د ق ر ه ا وقسائها وفومها وعدسها و ب ص ل ه ا قال اتستبدلون الذي هو ابناء الذي هو خير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 بغير الحق ذلك بما عصى الوكيل وكانوا الذين و ا ل يعتدون ن والصابرين من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر وعمل صالحا فلهم اجر م عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وان اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذونا اتيناكم بقره واذكرنا فيه لعلكم تفتحون ثم توليتم من بعد ذلك فلما فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد عينتم الذين اعتدوا منكم في الدرب فقلنا لهم ا كونوا قرده خاسئين فجعلناها نكالا لما بن لديها وما خلتها و م و ع ظ ة ل ل م ت ق ي ن و إ ذ قال م من و س ا لقومه ان الله ي أ م ر ك م ان تنبئوا بقرا قالوا أ ت ت خ ذ ن ا ه ز و ا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهل قالوا لنا ربك يبلغ لنا نهي ولن يقول انها بحره لا فارض ولا بكر عوال بين ذلك فافعلوا ما تفنعون قال ادع لنا ربك لبن لنا ما لوننا قال ا ن يقول إ ن ه ا بحره صحراء طافع لونها تسهم الناظرين قال ا د لنا ربك يبين لنا ما هي إ ن البحره شابها علينا وإن ما إن ما شاء الله لم بلون. قال إ ن ه يقول إ ن ه ا د ق ر ه لا ذلول تدير ا ل أ ر ض ولا ت ب ت ي ا ل ح ر ك ة م س ل م ة لا بنت فيها ق ا ل ا ل آ ن ج ئ ت ن الحق ف ذ ب أ و ه ا وما كانوا يفعلون واذ قتلتم نفسا ف ا د ت ا ر ا ت م فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك ي ح ي ي الله الموتى و ي ر ي ك م آ ي ا ت ه لعلكم تعقلون ثم قتت قلوبكم م بعد ذلك فهلك الحجاوه او اشدت قدوه ا ل ح ج ا ر ه لما يتبجر منه ا ل أ ن ه ا ر و إ ن من هال ما يشقق فيخرج منه الماء و إ ن من هال ما ي ه ب ط من خ ش ي ة الله وما الله بغافل عما تعملون أ ف ت ق ن و ن انكم وقد كان فريقا م يسمعون كلام الله ثم يحلقونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون واذا لكم الذين آ م ن و ا قالوا آ م ن ا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثوا لهم بما فتح الله عليكم ليحجكم ا به عند ربكم افلا تعقلون ا و ل ا يعلمون ان الله يعلم ما يقرون وما يعلنون ومنهم الاميون لا يعلمون الكتاب الا اناني وان هم الا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بالديهم ثم يقولون هذا من عند الله من يشعر و به ثمنا ك ل ي ل ا فويل لهم ما كسبت اليهم وويل لهم مما يكتب و ق ا ل لن تبسم النار الا اياما معدوده ا ل ا ت خ ر ت م عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ان تقولون على الله ما لا تعلمون ولا من كذب ى سيئه و أ ح ا ط ت به خطيئته فاولئك أ ص ح ا ب النار هم فيها خالدون والذين آ م ن و ا و ع ن و ا الصالحات أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة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 و ا ل ق ر ب ى والرسامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا وأقيم وأقيم الزكاه ثم تولنتم الا قليلا منكم وانتم معرضون واذ اخذنا من ساقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون ان كتبوا من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون قل ان انتم أ و ل ا ء تقتلون أ ن ف س ك م وتخرجون ط ر ي ق ا منكم من ب من ي ا ئ ه م تغاثرون تغاثرون عليهم ب ا ل ا س م والعدوان و إ ن ي أ ت و ك م ا س ا ر فتفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون اولئك الذين استعوا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آ ت ي ن ا موسى الكتاب وقطينا من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات وايجناه بروح القدس افكل ما جاءكم رسول بما لا تهوى الكتب استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تحزنون وقالوا قلوبنا هل دل عليهم الله بكثرهم فقيل لما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من و ع و الله مصدق لما معهم وكانوا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين ب ئ م اشتع به انفسا ان يكفروا بما انزل الله طويلا أن, ان ينزل الله من قبله على من يشاء من عباده على غضب وللكافرين عذاب مهين واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون, ويكفرون بما وراءه وهو الحق ا ل ق ر قل لما د كلمه ق ت ل و ن انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثمت فاخذتم العيل من بعثه و أ ن ت م ظالمون و إ ن اخذنا نساقكم ورفعنا فوقكم اتوا خ ذ و ا ما اتيناكم ب ق ر ة واسمعوا قالوا سمعنا و ع ط ي ن ا واشربوا في قلوبهم العدل بكفرهم قل ب ل س ما ء لامكم بايمانكم ان كنتم مؤمنين قل ان كانت لكم الدار ا ل ا خ ر ة عند الله صدقه جل جلاله ل ف ت م ن ه ا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين انهم احرص الناس على حياه ومن الذين أ ش ر ك و ا يود أ ع د ه م لو يعمروا الف سنه وما هو بمجحزحه من العذاب أ ن ي ع م ر والله بصير بما يعملون كل انه كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى و ب د ر ا ئ ي ل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 وما انزل ع ل ى الملكين ببابنا هاوس وما نعلمان من احد حتى نقولا انما نحن فتنه فلا تكفر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 شعبي انفسهم ل ولو انهم امنوا واتقوا لما و ب ه من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعدا قلوبنا واسمعوا والكافرين عذاب اليم لا يرد الذين كفروا من أ ه ل الكتاب ولا المشركين أ ن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يحسب وعن ع من يشاء والله ذو الفضل العظيم ل ا ن م تق من آ ي ة أ و ن ن س ه ا لا بخليها أ و اسمها أ ل م تعلم أ ن الله على كل شيء قدير الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من نور الله من ولي ولا نصير لا نلتق من ا ل أ او ننسها نات بخير منها او مثلها الم تعلم أ ن الله, الله له ملك السماوات و ا ل أ ر ض وما لكم من دون الله من ولد ولا ن ح ي ر أ ن تريدوه ان, أن تبتلوه ق ا ل و ا رسولكم كما سئل هوسا من قبل ومن يتبدل كفر ب ا ل إ ي م ا ن فقد ظ ل سواء ا ل س ب ي ل و د ك ت ي ر من اهل الكتاب لو ي ر ص و ا ك م ن بعد إ ي م ا ن ك م كفارا حسدا ك ف ا ر ح س ب ا منين ب ا ن ف س ه بعدما تبين لهم الحق فاعفو وفقوا حتى ياتي الله ب أ م ر ه ان الله على كل شيء قدير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 وقالوا لن يدخل ا ل ج ن ة إ ل ا من كان هودا او نصارا تلك أ م ا ن ي ه م ك ل ه ا ت برهانكم إ ن كنتم صادقين بلى من أ س ل م عبده الا وهو محسن فله أ ج ر عند ر ب ي ولا خ و ف عليه م ولا هم يحزنون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 ف الله يحفظ بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يحترفون ومن اظلم منا ن م س ا ل د الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم أ ن يدخلوها الا ح ر ا ئ س ي ن لهم في الدنيا خزي ولهم في ا ل آ خ ر ة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فانما تولوا ف ت ن ع ب ه الله ان الله واسع عظيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بللنا في السماوات والارض كل له قانتون بلل السماوات والارض واذا قضى ان عرفت انما يقول له قلت يقول وقال الذين لا يعلمون لولا يكرمنا الله او تاتينا آ ي ه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم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 ولن ترضى عنك اليهود ولن ترضى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم أهو بعث الذي جاءك من العلم ما لك من الله نوح ولا نطيع الذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب يدعونه حق بلا وفيه اولئك مؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون يا بني إ س ر ا ئ ي ل اذكروا نعمتي التي أ ن ع م ت عليكم وان تفضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تهدي لا نفس ابتد عن نفسي شيئا ولا نقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون وامرتنا ابراهيم ربه بكلمات فاتنهم فقال ان ي جاهدك ا ل ن ا إ اماما قال ومن ذريت ي قال لا لنا نعرف الظالم واذ جعلنا البيت مثابه للناس وانه واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعين ا ه ن ا ء ابراهيم واسماعيل او طرد رابيتي وللطائفين والعاكفين والركب وارزق إ ذ ق ل إ ب ا هذا بلدا ه ي م آمنا رب ر جعل و اهله من السموات من, من امن منهم بالله واليوم ا ل آ خ ر قال ومن كفر فامكره قليلا ثم اضطره الى عذاب النار ولسى المصير واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إ ن ك أ ن ت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلما لك و ا ن ز ر من لبنا أ م ة م س ل م ة لك و أ ر ن ا م ن ا ت ك ن ا وتب علينا و أ ي ن ا ب ن ا ت ك ن ا وتب علينا إ ن ك أ ن ت ا ل ت ل ا م الرحيم ربنا وضعت فيهم رسولا منهم ي س ل و ع ل ن ج ي ب ا ل ا ا ت ك و ي ع ل م ه م الكتاب و ا ل ح ك م ة ونزكيهم انك انت العزيز الحكيم ومن يرغب عنك ابراهيم الا من تهيئ لك ولقد اتقيناه في الدنيا وانه في ا ل آ خ ر ه لمن الصالحين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 يا بني إ ن الله اضطفى لكم الدين فلا تموتن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون أن ك ن ت م الرجاء إ ذ حضر يعقوب الموت إ ذ قال البني ما تعبدون من بعدي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 تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تبقوا س لعما كانوا يعملون وقالوا كونوا هدى او نصارى تهتدون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 فان امنوا بمثل ما امنتم بي فقد اهتدوا وان تعملوا فانما هم في شقاق فتلت فيك هم الله وهو السميع ا يعين ل م سوه الله ومن ا ع ب م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 وما الله بغافل عما تعملون تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تبخلون عما كان و ا يعملون فلهم السفهاء الى الناس ما علاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها كل ل المشرق والمغرب يهدي من يشاء إ ل ى قرعه مستقيم وكذلك جعلاكم امه وتقل تكونوا شهداء ع ل ى الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القله التي كنت عليها الا ليعلم من, من يتبع الرسول ان القلب على عقبيه وان كانت لكبيره إ ل ا على الذي نادى الله وما ََ كان ََ الله َُّ ليضيع َُِِ إ ِ ي م َ ا ن َ ك ُ م ْ إ الا الله بالناس لرؤوف َ رحيم َّ قد َ نرى تقلب ََ عدلك بالسماء ََّ فلنولد ََْ ي َ لك َ ق ِ ل َ ة ً ترضعها ََََ تولوا جوعك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم تولوا جوعكم شطرا وان الذي ن ذواتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب لكل اله لا تدعوا قبله ت وما انت بسابق ب ل ت ه م وما ب ع ث ه م بسابق ب ل ت د ع ض ا ولو اتبعت اهواءهم من بعدها جاءك الى العلم انك اذا ا ل ل ن الظالمين الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتبون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن الا المنكرين والاخذوا بها في ا ل ت ل ظ و ا ل خ ي ر ا ت أ ي ن م ا تكونوا يات بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير ومن حيث خ ر ك ت تولي وجهك شهر المسجد الحرام و إ ن ه لا ل ح ق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت تعل وجهك شهر المسجد الحرام وحيث ما كنتم تولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون الناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم لئلا يكون للناس عليكم ح ج ة إ ل ا الذين و ل م و ا منهم فلا تخشهم واخشوني ولاتن نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون فلا أ ر س ل ن ا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آ ي ا ت ن ا ونزكيكم ونعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم الكتاب ا ل ك و ح ما ة ويعلمكم م لم تكونوا ن ا ت ع ل م و أذكركم ش ك ر و ولا ن ت ك ف ر و ن يا أيها ا ل ذ ي ن آ م ن و ا السعود الصبر ن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 والجوع و ن ق ض من ا ل أ م و ا ل والانفس و ا ل س ل و ا ت وبشر ا ل ص ا ب ي ن الذين إ ذ ا أ ص ا ب ت ه م م ص ي ب ة قالوا انا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون إ ن الصفا والمروه من شعائر وقد جلدت او اعتمرت لا زلاح عليه ان يقفا وسليما ومن تقرع خيرا فان الله شاكر ع ل ي إ ِ ن َّ الذين ََِّ ي َ س ُ و ن َ ما َ أ َ ن ز َ ل ن ا من َِ البغيات ِْ والهدى ََُْ من ضعف ما بيناه َ من الناس في ِ الكتاب َِِْ اولئك َ من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أ و ل ئ ك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا و أ ص ل ح و ا ودينوا ف أ و ل ئ ك أ ت و ب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهو القدار أ و ل ئ ك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين قال ذ ي ه ا لا يقدس عنهم العذاب ولا هم ينظرون ولا وكم إ ل ه واحد لا إ ل ه إ ل ا هو الرحمن الرحيم إن في خلق ا ل س م ا ا ت و ا ل أ ر ض واختلاف الليل والنهار والخلق, والخلق التي تجري في البحر بما ي ل ف ه ا ل ن ا س وما أ ن ز ل الله من السماء الا احياء ف أ ح ي ا به ا ل أ ر ض بعد موتها وبث فيها من كل د ا ب ة وتصري في الرياء, الرياء والسحاب ا ل م ت خ ر بين السماء و ا ل أ ر ض ل آ ي ا ت لقوم يعقلون وان الناس لن يتخذوا ن لله انداديه يحبونه كحب الله والذين آ م ن و ا اتت حبا لله ولولا الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شهيد العذاب ارتب ا ل ر ا الذين اتبعون الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت فيهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو أ ن لنا كره ف ن ت د ر أ منهم كما تدرءوا منا كذلك يريهم الله أ ع م ا لهم حسرات عليهم وما هم بحاله ل ي ن ا ناع يا أ ي ه ا الناس خلونا في ا ل أ ر ض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إ ن ه لكم عدو مبين انما يامح بالسوء والفرجاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما اتينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذي لزقه كمثل الذي يلعق بما لا يسمع إ ل ا دعاء ونداء ذكر عنبر لا يعقلون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ك ل ه ب م ب ي ل ذ ا ت ما رزقناكم واشكروا لله إ ن كنتم اياه تعبدون إ ن م ا حرم عليكم الميته ودم ولحم الخنزير وما أ و ل ي ا ل ل ب لغير الله فليذكر ا غير داخل ولا عادي فلا اثم عليه الا الله غفور رحيم الا الذين يقسمون ما انزل الله ا ن ي الكتاب ويشترون به ثمنا قللا اولئك ما ياكلون اولئك ما ي أ ك ل و ن في بطونهم إ ل الا ا وعلا يكلمه الله يوم ا ل ق ي ا م ة ولا ي ج ك ي ه م ولهم عذاب أ ل ي م اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب ب ا ل م غ ف ر ة وما اقدرهم علي النار ذلك بان الله نزل الكتاب ل ا ل ح ق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي حقوق بعيد ليس البر ان ت ل و ا و ج واكن قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آ م ن بالله و ا ل ي و م ا ل آ خ ر و ا ل م ل ا ئ ك ة والكتاب والنبيين ع آ ت المال واتى المال على حبه ذوي القربى والمتامى والمساكين وابنى السبيل والزائلين وفي الرقاب, الرقاب واقام الطفل وآت الزكاة إذا عاهدوا والصابرين والصابرين والضراء وعين اولئك ا العوزين الذين صدقوا واولئك هم المسلمين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 فمن رئي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء إ ل ي ه باحسان ذلك تحقيق من ربكم ورحمه فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب اليم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 فمن بدله بعد مات ا ل ع ه و ف ان لا اثم ه على الذين يبدلون ان الله سميع عليم فمن خاف م ن ص في الجرف او اثما فاصلح بينهم فلا اثم ع ل ي ه ان الله غفور الرحيم يا ايها الذين آ م ن و ا كتب عليكم الصلاه كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الا من معدودات فمن َْ كان َ ملكا م ر ي ً ا أ َ و ْ على ََ سفرين َ سعده من ِْ أ َ ي َّ ا م ٍ أ اخر وعلى الذين يطيقونه فله قوم كين فلن ْ تطلع َ و َ خيرا ًْ فهو ََُ خير ٌْ له َُ وان تقولوا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر ربنا الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والقران فمن سيب منه يقن ومن كان مريضا او على جبل ف ع د ة من ايام ا خ ر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر ان تكملوا وتسوي تكبر و الله و على ما هداكم ولعلكم تشكرون د ع اذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فان لكم ليله الصيام الرزق إ ل ى نسائكم ان لباس لكم وان قلباس لهم علم الله انكم ل كنتم تحتارون انفسكم فكاد عليكم و ع ف ى عنكم فالان ذاكروا هن عبده ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخلص الابيض من الخلص الاسود من الفجر ثم اتي النصلام إ ل ى الليل ولا تباشرهن وانتم عاققفون في المزاجب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 ولا ت أ ك ل و ا اموالكم بينكم بالباطل وتبنوا بها إ ل ى الحكام ل ت أ ك ل و ا طريقا اموال الناس بالجسم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهله كل هي م و ا ق ف ت الناس والحج وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن من البر من اتقى ناتوا البيوت من ابوابها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 والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عيد المسجد الحرام حتى يقاتلوا الكرسيه فان قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن تغلق ان الله رسول الظالمين وغاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله فان ه تروا فلا عدوان إ ل ا على الظالمين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 و أ ن ف ق و ا في سبيل الله ولا تلقوا ب أ ل د ي ك م إ ل ى التهلكه و أ ح س ن و ا إ ن الله يحب المحسنين و أ ز ل و ا الحج و ا ل ا م ر ة الله ف إ ن أ خ ب ر ت م تلك كي ت م ا الهدي ولا ت ح ل ق ه اوتكم حتى يبلغ الهدي محلا فلن كاننكم مريضا أ و به أ ذ ى من راسي فطره من فلان او ط ل ق ة أ و نسل فاذا أ م ن ت م فمن تمتع بالغمره إ ل ى الحج تمديت ومن الهدي فمن لم يجد قبلا ثلاثه ايام في الحج وسرعه اذا وجعتم تلك عشره كامله ذلك لمن لم يكن أ ه ل ه حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أ ن الله سيد العقاب الحج أ ش ه ر المعلومات فمن ترض فينا الحج فلا ركز ولا خ س و ق ولا جبال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقوا اولي الالباب ليس عليكم غناء ان ترتهوا ط ض ل ا من ربكم فاذا اتقتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم و ا ل ق ر و ا ك ما هداكم و إ ن كنتم من قبيل ل من الضالين إ ن اذيهم ن حيث أ ت ا ذ ن ا ل و ا س ت غ ف ر ا ل ل ه إ ن الله غفور رحيم فاذا قضيتم ملائكتكم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا فلله ن من يقول ربنا آ ت ن ا في الدنيا وما له في ا ل آ خ ر ة م خلاق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 والقرار في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن ت أ خ ر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أ ن ك م إ ل ي ه تحشرون واذا ل ا ل تولى دعاه الارض ليقتل فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب ا و ا ل ف س ا د و إ ذ ا قيل له اتق الله احدثه ا ل ع ز ة ب ا ل إ س م فحسبه جهنم ولبثت المهاد وان الناس من يشري ن ا ل د ر ب غ ا ء موضات الله والله روح بالعباد